لآن ل ا م و ا ل ع ه النابلسي ح م ا للعلوم ا ل د ي ي ن ا ك نعم وإياك س ي ا م ي ه م و س و ن ع ن النابلسي ل ل ع ي ه م ا ل ا س ل ا م ن ه ل ل ه ا ل د ك ت ق ي ن م د ا ز ب ا ل ن ا ب l o v e